أي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجواب وَاللَّلِّ إِذَا عَسَّ عَسَّ وَالصُّبَحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ عَسُولٍ كَيْمٍ ذي مكين مطاع ثمانين وما صاحبكم بمجنوب ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم لمن شاء منكم أن يستقيم